راض به مدبرا معين والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا أما أننا فجشة من الصعاب وأتينا ونشكر على هذا فالفقير إذا جاء يريد ما عند الغني سبحانه وتعالى هو فقير يا أيها يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إيش يذهبكم ويأتي بخلق جديد يعملون للدين وما ذلك على الله بعزيز الذين عند الله على مدار اللحظة وعلى مدار الساعة طول السنين لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والماء يسبحون الليل والنهار لا يفترون يخافون ربهم يخافون ربهم من فوقهم وهم عليهم ذنوب فمسر هذا المسكين الحقيقي للدليل حينما يأتي من الرياض من الذي حركه الله من الذي أمسق لسانه الله من الذي هداه الإسلام الله من الذي شق سمعه الله بصره الله أنبق قلبه الله فأي نعمة لي وفوق هذا كله يقول الله سبحانه وتعالى ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ الْمَعِيمِ جوارح أهلكناها في سبيل إبليس أنا أتكلم عن نفسي يا حبتي جوارح أهلكناها في سبيل إبليس بعض الناس أظن أن هذا يبارغ مسكين أهلكناها في سبيل شهواتنا وما نحب إذا كان العمل لله هو الله لا يشكر إلا الله لأنه لو لله ما هذيت الحمد لله الذي هدانا لهذا لو كان الله جعلني معاق مرمي هناك أكان ينفع لا والله إلا الله هو وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ولا نديه هذه الأعمال وهذا الظاهر عند الناس حسنها الله عز وجل قتل القبيح واظهر الجميل فقال الناس هذا جميل سبحانه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا لكن السؤال الذي أسأل نفسي وأنا في هذا الوضع المحرج تقول لواحد في ختام رمضان وهو لا يدري قبل أم ترد تقول لها تكلم للناس أحسن يتكلم للنفس ويسألها ماذا عملت يوم الله سبحانه وتعالى هيئ جميع الظروف شياطين مصفدة أبواب الجنان مفتحة أبواب النيران مغلقة ورحمة الله واسعة وفي كل يوم أخبرنا الله أن هناك تمت أسماء لن تمسها النار أبدا أحق لي أن أجلس وأسأل نفسي هل رفع عثني ولا لا أحجد يدري. لكن الله يعلم فكم هناك من أناس يوم صفت في الشياطين حلالة يستهزئ بالدين يوم صفتت الشياطين حلالها السمر في الليل والغزل أسأل نفسي قبل أن أسألكم تخيل لو منا من أحد عبد الله عز وجل حق عبادته مد أن دخل رمضان وهو يسأل الله جل جلاله أن يعتق من النار. وتقلب بين الصاعات وهيئ ما هيئ لنا وترك ثم اعتكف ثم أشغل وقته مريد من الله سبحانه وتعالى أن يكتب اسمه من العتقاء حتى يطلح وآخر هناك جاعت النهار وجاء صلى متأخر عن العشاء جالس 7 عامة وثلاثة تستهدئ للدين ثم بعدما طلعوا راحوا وخذوا المعثل ورجع أسألكم بالله اليوم أين تعب هذا وأين لذات ذاك ليسوا سوا أفمن استبع رضوان الله فَمَنِ اسْتَغْفَرَ الرَّضْوَانَ اللَّهُ كَمَنْ بَثَّ خَطِئَ مِنْ اللَّهِ حَتَّى شَيْءٌ يُفْقَدُ وَمَأْوَاهُ جَنٌّ نُم وَبِئْسَ الْمَصِيرُهُمْ دَرَجَاتٌ لِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِير والله بصير بما يعملون أفمن كان مؤهنا كمن كان فاثقا لا يستعون لكن الآن ما تبين ستبين يوم سمعنا الدرس في هذه الثلاثة واحد من الدروس اللي سمعناها في الصلات يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر وذاك فلان ناجح اللهم اجعلنا منه وذاك فلان أصمن كان مؤمنا كمن كان فافقا لا يسترون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجان كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فتعال حبيب الغالي وحلي كم أمر من القرآن اللي سمعناها تعالوا الراجع مراجعة سريعة. لأن من الناس من تفنن ويظن أن هذا القرآن عند عشان يقرأ في التراويح يقرأ فقط يقرأ واحد والناس يسمعون وتنتهي القضية لا والله فيسأل الله سبحانه وتعالى عن هذا الكتاب وإنه لذكر لك ولقومك وسوف إذا قال لك أي واحد في الدنيا سوف قد يفعل وقد لا يمكنها الله. إذا قال لك الله سوف والله سيفعل. وسوف يسألون. يسأل عن إيش؟ بيسأل لك الله عزوجل وإياي ماذا فعلت مع؟ كل المؤمنين يغضون أبو ظبي جاو وتفتح الصحائف وأذبي أكثرنا. كأن الله قال لا تبوس بنت إلا طالعها ولا يغصب بعضهم بعضا وإذا أكثرنا كأن الله قال لا يمر أحد على صانك إلا وقطر ضهر سمعنا في دروس اليوم من الدروس ويل لكلهم ماذا كلوا ماذا ونختبر قضية خلاص وصل إلى عامة ونتعرف قضية لا والله أحبتي سن لكن الرسائل لي ولك ولكل من يسمع في هذه الساعة هذا الكتاب الذي أُنبَل والله إنه ذكر وشرف لي ولك وسأختصر قطرات من هذا البحر العظيم قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي وشرح تفاصيل فنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله من الله. لكن نريد من هذه اللحظة أن نستفيد من هذا القرآن أخونا ذاك الذي طول 11 شهر وهجال في قل بين السيئين وبي بي سي وجزيرة وأتعب نفسه نقول حبيب الغالي هو إيدك سأعطيك أخبار والله ما تنقلها الأخبار والله حقائق الأكاذيب اللي يبثوها لنا حتى نصدقها اتركها على جنب وافتح الكتاب ضجة الأخبار والقنوات هل سيعتذر ذاك النكره يوم أن تكلم على محمد حبيب الله عليه الصلاة والسلام أشرط من وطئة قدمه الثالث تكلموا وانشغلوا الناس هل سيعتذر ولمهم يعتذر خلوه يعتذر خلو الشركات يعتذر والله سبحانه وتعالى يقول لك خبر لو أننا فهمنا هذا الخبر آية وآيتين وثلاث لو فهم نها لما فتحنا بعد يوم في هذا التحكم عشان نأخذ الأخبار نأخذهم هنا أول ضد الأخبار بيعتبر سامحونها قال الله عز وجل شوف كيف تحليل الخبر قد بذلت البغضاء من أفواهه يقول الله الأخبار طلعها لك ما الطريق واحد يتكلم ثم علق بشر مع بشر يحلون القضية خلفيات بشرية خذ الخبر عشان تدري أن القضية أكبر من أن يعتذرون أو لا قد بدت البغضاء من أفواه سيعطيك الآن خبر ما تنقذ لك أي قناة وما تقفي صدورهم جب لي أي قناة سيعطيك أي صدور والله يعطيك ما في صدوره وما تخفي صدورهم أكبر يقول لو فتحت لك صدره كان ما ما ضيعت حلقاتك تناقش هل يقدر أم لا يقدر إيش كان بعدها؟ قَدْ بَيَّنَ لكم يقول لو يكرر المسلمون لكن ضاعت حياتهم قدام مش قدام. لو أخذهم هنا كان أختصال صيني قدامه بيضحك عليه بعد عشر سنوات بيفهم. القرآن يقول قد بينا لكم قد بينا لكم الآيات إن كنتم إيه تسمعون إذا سمعت لن تستفيد من شيء لأن الأخبار نعقلها وكل واحد يكون مجلس عنده خزينة ومخزون من الأخبار اللي ويعطيك من القناة اللي شافها ولا واحد يعطيك من القرآن اللي قرأه لأنه قرأ أصنافك قد بينا لكم الآيات إن كنتم تسمعون لا تقرؤون لا إن كنتم تعقلون لكن نحن بالقرآن هذا يتكلم عن فرعون وهامان وما ندخل فيه لا خذ الآية اللي بعدها هابق أنتم أولئك تحبون ما يطلعون موضع إلا مسارعين فيها تقول لها الغالي حبيبك عليه الصلاة والسلام صوب فوق الكعب وهذا كذا كان هديه عليه الصلاة والسلام وقال في صحيح مسلم حيث مسلم أسلم تعلم في النار صعب يقنع مستحيل سقنعه قال محمد ولا ما قاله مستحيل يغير لكن لما يأتون اليهود النصارى يقولون إيش غايتم برمودا كل الناس في الصفاك ليه فعلا أسأل نفسك ليه ليش سرعة الاتجابة للكفار إذا قالوا عسلم أرفعوا ما نرفع قالوا هم أرفعوا لا هم ومثلت الأسواق كلها برمودة ونص الساكل وما ما بيننا وبين محمد عليه الصلاة والسلام ليس صعب الطيعة وسهل ها أنتم أولئك تحبونهم ثم يفجعك أن عمر ما قلت عليك ولا يحبونكم وعيد الحب كل أحمر فأحمر ولا يحبونكم هذا الخبر ما تقولش يا الأخبار خذه الآن لأنهم يقولون يحبكم ما عندنا مشكلة معكم وتؤمنون بالكتاب كله. وإذا نقوكم شوف الحقائق وإذا نقوكم قالوا ومن نا كنت في أمريكا وفرنسا وألمانيا والآن مع معصارة والله آية رأيتها واقعا عملية إذا شوفوا قالوا والله أني نحبكم ما عندنا مشكلة معكم أن إلهنا واحد بدت فقط الطريقة اختلفت حذبوا خذ الخبر الأخير الفاجعة في هذه السلسة من الآيات أن الأخبار تنقلك ما تصيد كاميرات تصوير فقط يوم يخرج المصورون لا تعلم شيء الله يعلمك ما خلف الكواليس وما خلف الأخبار وإذا أغلقت الأبواب وناقش هؤلاء الكفرة يعلمك الله وإذا خلو أغلقت الأبواب وإذا خلو عظوا عليكم الأنامل من الغيظ حاقد عليه واحنا قلنا لا يا أخي إن صارنا سويتين معنا ما قلت تولي شيء وبنفتشف إذا ذكونا وأسأل الله أن لا يحقق لهم غير خذ السياسة في القرآن خلنا نقرأ القرآن كثر ما نسح الأخبار ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت يقول فعلت فعلتك التي فعلت فرعون يكلم موسى عليه السلام ذاك يمثل دول الكبر الكبرى وذا يمثل الإسلام ويقول فعلت, فعلت فعلتك التي فعلت إيش فعلت عمرك وصفناه الآية وسأل إيش فعلته اللي فعل قتل واحد وهذا اللي يلقي الاتهامات يسب ويشتم وأنت فعلت وأنت من الكافرين كم قتل ملايين فهمت الدرب من هذه سياتر فهمت تعلم سكر الأخبار ترى هو يقتل منك اللي يبغى انت بس من واحد يضرب عليك الدنيا كلها وقال فرعون دعوني أقتل موسى وليدع ربها اي سوالك اني اخفي أن يبدل دينكم او يظهر في الارض الفساد هذا قتل واحد يظهر في الارض فساد انت طيب اللي قتلت ملايين ايش ايش تشخيطك ايش تشخيصك عن نفسك قال ما اريكم انما ارا ولا اهديكم الى سبيل الرشاد فهمت السياسه لكن من يرد عليهم من موسى عليه السلام نعم فعلتها ايضا وانا من في حق ربي فنغررت منكم لما خفتكم دا قبل ما يكون عندي اسلام وعندي دين الان وتلك نعمه تمنها علي ان عبت بني اسرائيل تتهنتهم لكن مشكلتني يديك واحد سارق مليون وانت سارق قلم يقول لك انت سارق قلم تقول والله اسف ما دريت قله قل انت سارق مليون إذا رد عليه مثل موسى عليه السلام ولو كان عنده رقوه بعقيدتنا وتكلم بهذه الطريقه يقول لا اجعلنك بسنين نرفع عليك عقوباتك ما سويتها السياسه المدعومه والديمقراطيه اللي قاعد يتكلمون عنها قالوا أهم شيء عند احتيار الشعب قال لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم إيش؟ من اللي غلب طيب قالوا بس يغلبون نتبعهم من اللي غلب غلب السحرة سمعوهم فهمت الديمقراطية حقتهم أول ما رأى القضية صارت على غير هواء قال أأمنتم له وين الديمقراطية اللي عندك قال قبل أن أعادنا لكم ثم يعلمك الله أن الوجه هذا ما يستمر قال إنه لكبيركم إعلام الذي علمكم فلا سوف تعلمون لأقطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف وين الإعلام ما قومه فأطاعوه وكانوا إنهم كانوا قوم فاسقين فتبغى إعلام تبغى سياسة خذها من هذا الكتاب يعلمك النهايات تبغى دليل لثباتك وهذه التي أختم بها دليل لثباتك وثباتي على الحق أسأل الله أن يثبت قلبي وقلبك على الطاعة لأجل هذا هم قالوا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن يبغى يعطيك الأخبار اللي يبغاها هو لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه فكح لقاب تحفيظ سو ليش قال لعلكم تغلبون لن تغلبه عنده مصحف لكن إذا صار ما عنده شيء يتكئ عليه ما عنده مرجع تغلبه لأن ما عنده شيء أصلاً يبغى تغير ناهج تلعب في الدين حديث قال الله عز وجل وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لما؟ لتفتري علينا غيره وإذن لاتخذوك خليلا وإذن لاتخذوك خليلا هناك ترضى عنك اليهود لنصف. لكن اسمع. حبيبي الغالي وانحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم كم فينا من يتبع اهواءهم اللحية سوين فيها كل شيء إلا اللي سواه النبي عليه الصلاة والسلام والله ما ترى هناك في أمريكا ولا فرنسا بل ترى هنا الآن اللحية مرة ستسوكة صغيرة ومرة جطعة صغيرة هنا يوم جا مرة وعدة بغت تكتمل زي محمد عليه الصلاة والسلام قالوا أنت بقعها من هنا لطي زي محمد عليه الصلاة والسلام وقل ومشينا ولا تتبع أهوائهم واحذرهم أي استنوك عن بعض ما أذن الله عليك فإن تولوا لا تتبع لهم وإن كثيرا من الناس فعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم بعض نوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحطم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تستخدوا اليهود والنصارى أولياء أن تميز ذاتك زيهم ثم أمي تولهم منكم فإنه منهم إلى أن قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم أفكار الكفار كلهم مر هنا الفاو فات كان هذا النكهة يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام وذاك والدنيارك هناك يرسمون هؤلاء نعلم أنهم لا يلامون في هذا هذه عقيلتهم. لكن يأكثر دينمارك هنا. وإيش اللي باقي؟ باقي سنة محمد عليه الصلاة والسلام. تعال استهزؤ فيه. بالله لو واحد جاء يطالع معك الصفات الطاش الطاش هذه. ويتابع معك هالصفات هذه. ثم بعدها نصرانه ويقول لك ما شاء الله شافك ضحك يوم طلعوا اللعية والثوب القصير. وشافك ضحك. قال لك ما شاء الله هذا من يجيل دون من؟ مثل محمد عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله عليك. هذا قدر محمد عندنا ولا ما يسندون. لو كان كل واحد فينا يمثل محمد عليه الصلاة في تسامحه مع أخوانه أحبتي قال الله فترى في قلوب مرض يسارعون فيهم يقول نقشا أن تصيبنا ذائرة إلى أن قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أي استفاتهم أذل على المؤمنين وين عزتنا؟ وين دلتنا على المؤمنين؟ واحد يلف عليه يزاعب ويسب ويلعن يا أخي هذا مؤمن ما يشفع له أن يشهد الله عليه تلقى أخواننا بيت واحد كل واحد شايل على الثاني ما كيف يحبك الله أول صفة لمن يحبهم الله يا أخي تربط تعقيدة هنا نحس بحلاوة الإيمان أن يحب المر لا يحبها إذن الله غلط عليه خلاص عن صفة لا أعزة على الكافرين عزة تدخليها على المؤمن أعزة على الكافرين يقول سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما به كل ما سمع بشار كامل سمع قرآن وكلما سمع آية طبقها ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لها وأشد تثبيتها وإذا لآتيناهم أجر من لدنا أجر عظيم ولهديناهم هديناهم صراطا مستقيما راجع الآية هذه فهمها وأقول لك في ختام هذا كلام مجلس في ختام هذا المجلس همسة في أذن كل من يسمع الآية كلنا يعرف ما فعل في رمضان وفي غير رمضان وهذه ليلة قد تكون آخر ليلة رمضان وكل من يموت في خالحة عشر شهر جاية لن يدرك رمضان بعد اليوم أبدا ولن يدرك صلاة تراويح إلى أن تقوم الساعة ولن يدرك مثل هذه الفرص فلعل صحيفة هذا اليوم تكون آخر صحيفة فما أعظم أن نبدأها بالتوبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى وإني لغطار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى أسألك الله ما بنور في الذي أشرقت له الظلمات صلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن علينا في هذه الليلة بتوبة النصوح. تغفر بها ما كان منا يا ربي من تنوب نوع اللهم يا ربي اشملنا في هذه الليلة برحمة منك من عندك تبلغنا بها الفردوس الأعلى من الجنة اللهم كما شرفتني برؤية أحدتها هؤلاء فوق هذا الفرش اللهم شرفني برؤيتهم تحت العرش اللهم إن كنت تعلم أنك قد رأيت أسماءنا ضربت في صحائقنا مضى فلك الحمد فنصي ثناء عليك وإن كنت يا ربي لم تكتبها ولم ترفعها اللهم لا تحرمنا فضلك في هذه الليلة. في الشر بما عندنا اسف احبك على الاطاله ولكنني لا اسالكم عليه اجواب ان هي نصيحه بنفسي واستغفر الله لي ولكم واصلي وسلم على اشرف خلق